وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصير فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركضن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكربون